لا عاد صرخت وانت بذل بادي جمادي تسمع اللي وجي لا عاد تصرخ تنادي وانت بذل بادي جمادي تسمع لي لا عاد تصرخت نادي وانت بذل هجر بادي لقلبك انه جمادي تسمع لقال قال تسمع لقال قال لا عاد لا عاد تصرخت نادي وانت بذل هجر بادي لقلبك انه جمادي تسمع لقال قال يالن <تصفيق> وگيت لهلك نكرت الوداد يا كيف صاروا اعادي وتقول رمت البعادي وانت فوادك علي وانت فوادك لهلك نكرت الودادي يا كيف صار او وتقول رمت البعادي وانت فؤادك علي وانت فؤادك علي لا عاد تصرخ نادي وانت بذل هجر بادي لقلبك انه جمادي تسمع لقال وقي لطول الجفا وشفادي يا غر صد وتمادي والهم في العين بادي ودموع عينك تسير ودموع عينك تسير تول الجفا وشفادي يا غر الصد وتمادي والهم في العين بادي ودموع عينك تسير لا عاد صرت نادي وانت بذل هجر بادي لقلبك انه جمالي عن قال وكيل في الليل مظلم وهادي والدك يرفع على يدي يدعي لرب العباد يهدي ولاده السبيل بی لیل مظلم و والد والدك يرفع على يدعي لرب العبادي يهدي ولده السبيل يهدي ولده السبيل لا عاد تصرخ نادي وانت بذل الهجر بادي لقلبك ما دي تسمع لقال وجي تسمع لقال وجي تسمع لقال وجي أمك حرام هالس هادي طيب الكرا والرقادي شوفت ظناها المراد ليل المفارق طويل ليل المفارق مك حرم هالسهردي طيب الكرا والرجادي شوفت ظنا هالمراد ليل المفارق طويل ليل المفارق طويل لا عاد تصرختي نادي وانت بذل هجر بادي لقلبك النهج مادي تسمع لقال وجي اسمع لقالن وقيل لا عاد تصرخت نادي وانت بذل هجر بادي لقلبك انه جماد اسمع لقالن